لا يَسَّم مَّعونَ إِلَ المَلِأَعلَ وَيقَذَفونَ مِنْ كلُلِّ جَانِبَ دُحورَُ وَلَهُم عذاَابُ وَاصِبَ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْ الخَقفَةَ فَأَتْ بَعهُ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 وَإِذَا رَأَوْا آيَةً اسْتَسْخَرُوا وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 18. 19. 20. 20. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين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 فَاغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا وَاعِظِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ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 أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يُطافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٍ كَاَنَّهُمْ نَبِيضٌ مَّكْنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ яқул а иннака ла минал мусаддиқин аиза митна ва конна тарабан ва изаман а инна فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من أَفَمَا أفما نحن بميتين. إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هذا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ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 إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كان آلهة دون الله تريدون فَمَا ظَنَنَّ كُنَّ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاوَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاوَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ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 فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ مُسْتَضْعَفِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَأَهْدِيـن رَبِّي هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فلما بلغ معه السعي قَالَ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ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 وَبَشَّرْنهُ بِإسحَاقونَ بًا مِنَ الصَّالِحِي وَبَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَ إِسفَاقَ وَمِن ذُِّيَاتِهِ مَا مُحسِنُ وَظَالِمُ لَِفْسِهِ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَا الْمَاكِمَا وَهَدَيْنَاهُُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ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 Сلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطل من المرسلين اذن جيناه هو واهله اجمعين الا عجوزا في الغابريم ثم دمرنا الاخرين وانكم لتمرون عليهم مصبيحين وَبِاللَّيِّلْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ مِنَ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 فَنََذْنَاهُ بِالْأَرَاءِ وَهُوَ سَقِيم وَأَ بَتْنَا عَلَيْهِ شَجرَْةَم مِقَقِيم وَأَرسَلْناهُ إلَى مِأََةِ أَلْلفٍ أَوْ يَزيدُون فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِهِِمْ أَلِ رَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَ الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا م ل قُل وَلَدَ اللهَّ وَإِنهُم لَذِبُون صَفَ الْبَناتِ علىبَنين مَا لَك كَييفَتَحكمُون أَفَل <تذكرون> أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وَلا قدَدَ عَلمَةِ الْ الجَّةُ إِنهُم لَمُحظَرُون سُبَبحانَ اللهَّه عََّا يَصِفُون إِلَّا عِبَادَ اللهَّهِمُخْلَصِ فَإِنكُم وَماَا تَعبُدُون مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِجُ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّالِحُونَ 119. وإنا لنحن المسبحون 110. وإن كانوا ليقولون 111. لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَد سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فتَوََّ عَنْهُم حََّ حِي وَأَبَصِرهُم فَسَو فَيُبَصِرون أَفَ بِعَذا بِنَا يَسْتَعجلُون فَإذاَا نَزَلَ بِساحَتِهِم فَسَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حين وَأَبْصِرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ